وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصد وان 119. لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 110. من منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا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 ما أن غدقا لنفتنهم فيه، وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ عَذَابَ صَعْدَةٍ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ الله أحدا